سو أقيموا صفوفكم واعتديلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ثُمَّ انْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثم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 في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة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 الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبيان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 به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فَإِنْ تَمَنَّوْهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَنْتَمِيَوا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ